أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين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 وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين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 يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسؤول في رق منشور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 فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امرئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٍ وَأَمْدَدْنَاهُمْ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 قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتردد بصين ام تمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين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 ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من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 بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو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 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سِدْرَةِ المنتهى، عندها جَنَّةُ المأوى. إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زاغ البصر وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكبرى.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 أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعتهم شيئا لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الملائكه الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرف عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى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 وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى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 فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتطلون يحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فسجدوا لله واعبدوه بسم الله الرحمن الرحيم إقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أَهْوَاءَهُمْ وكل أَمْرٍ مستقر ولقد جاءهم من الأمر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 وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر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 واحدا نتبعه ان اذا لفي ضلال وسحر القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشد سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسل في تَنَتَّل لَهُمْ فَعَرْتَ قِبْهُمْ وَاصطَبِر وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر فَأَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فعقر فَكَيْفَ كَانَ عذابي ونذر إن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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر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 بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سقر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الأربعاء وهو اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين